الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وصحبه أجمعي لا نزال أيها الأكارم في تفسير سورة إذا الشمس كورت ثم قال الله تعالى بعدما ذكر الموؤودة وذكر الأحداث التي تكون يوم الكيامة وذكر أن الصحف تنشر بين الناس وينظر كل واحد صحي قال الله جل وعلا بعد ذلك فلا أكسم بالخنس الخنس هي النجوم التي تخنس وتنطفئ تكون أصغر من غيرها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 هذا القرآن لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين احسر الله أن يشاء لنا ولكم الخير كله وأن يدلنا عليه بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته